السيف أصدق أيها الكفار سنجيبكم ولتنشر الأخبار أننا نعاديكم لأجل عقيدة ولكي تحق كما بالكتاب الدار براء منكم يا مجوس وقتلكم فرض وتاج كرامة وفخار إنا تبايعنا على الموت الذي تخشونه ويحبه الأبرار ولقد رأيتم بأسنا في داركم من قبل تشهد فرقة ومطار ولقد رأينا كيف أن جنودكم إذ ما تَبَاحَ مَجِيشُنَا فُرَّارُ إِنَّا عَطَنَّا خَيْلَنَا وَغِمَادُنَا قَدْ كُسِرَتْ وَتَجَوَّدَ الْبَتَّارُ لَا لَن يَعُودَ السَّيْفُ فِي أَجْفَانِهِ حَتَّى تَسِيلَ مِنَ الدَّمِ الْأَنْهَارُ وَاللَّهِ لَا نَرْضَى بِغَيْرِ فَنَائِكُمْ يَا مُشْرِكِينَ بِأَنَّكُمْ كُفَّارٌ أَوْ دُونَ دِينِ اللَّهِ نهلك كُلُّنَا إن القعود عن القتال العار، السيف أصدق أيها الكفار، سنجيبكم ولتنشر الأخبار أننا. نعاديكم لأجل عقيدة ولكي تحكم بالكتاب الدار السيف أصدق أيها الكفار سنجيبكم ولتنشر الأخبار أنا نعاديكم لأجل عقيدة ولكي تحكم بالكتاب الدار